113. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 114. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 115. وإلى السماء كيف رفعت 116. الجبال كيف نصبت